قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 قُل لا اَشْهَدُ قُل انَّمَا هُوَ اِلَاهٌ وَاحِدٌ وَاِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ மலம் தும் தூம் இல்ல அங்கு ரொம்ப குஸ கத புவ فسيهم وضل عنكم ما كانوا يفترون ومن من يستمع إليك وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُوهُ ஜ அல் அலகூகத்தன் ஐயூபி அம் வ ஈயூல அயிலு மீனு حَتَّى اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَذَا وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وكفوا على النار فقالوا ايتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين